بختك يلعفتني وشفت غير إ ن س ا ن وادرب غيري اصلا ظفر ما يسوى قلت فدوه العمر لعيونك وتاليك تقلي ل روح لك ستين الف فدوه أ ب د مو ح ل و ة منك يلعفتني وحيد يمن م ا ك مثل ضحكاتك الحلوه منك ماشفت بس أ ذ ل للسجين لا صاحب م ح ن ا و ل ا ب و ن خ و ة وحنش ش ا ف ت ك واسمع قليبي ص ي ح ع و ف ة ا لما يحبك هي مو ق و ة بس ا ل م ش ك ل ة ا ل ث ه واتحن ا عليه ا وجيتك ب غ ي يرون ر الماء عطشان ما كل و وجيتك, وجيتك مو مشي اسحق ضلوعي و ج ا وجاي ا ن ت وانت قبالي بس ما قدمت خ ط و ة على أ ي ا م المضت ما يحن قلبك ليش ن س ي ت تحضاني هسه والدفل بيها بعت روحك بعت روحك الواد بتشتريك رخيص وانا روحتك ب ر و ا ح تشريها تخليني و ج ن ت بعيوني انا مخليك ع ا ف ي ة ع ا ف ي ة ا ل ع ش ر ة ما تعرف تجازيها يابو ذاك الجمال ترس عين الليل روحك ليت ظ ل م ة ما تضويها ج ن ت أ ش ر ق بطولك من علي تفوت وهسه حجايتك كل لحظه ة غ ص ب ي ا حشايتك وهس, وهس كل لحظة كل غصبيها <تصفيق>